والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزي أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَل فِسْنَةَ النَّاسِ كَعذابِ اللَّهِ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 انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واسقالا مع اثقالهم ولا يوم القيامه عما كانوا يفترون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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 ولا يئس بغتة وهم لا يشعرون يستعجلون بالعذاب العذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين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 نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من لَا لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم